ثم خلَقنا النطَفَةَ لَقَةً فَخَلَقن العلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقن الْ المُضْغةَ عِظَام فكسَ العِظامَ لَحماء فكسَ الععظوامَلَحمَا ثُ أَن شَأْنَاهُ خَلْقَن الله أَحْسَنُ الخَالِقين ثم إنكُم بعددَ ذلكِكَ لملََتون ثمُ إنكُم يَوْمَ الْ القياامَةِ وَلَقد خَلَقَ لاَا فَوْوقَكُم سَبقرَائِقَ وَما كُ عَن الْخَلْلقِ غافِلين وَأَنزَلنا مِنْ السَّماءِمَا أَمْ بِقَدرٍ فَأَسكَّهُ ف رُب وَإِنا على ذه بِ بِهِ لَ قَادِرون فأَنْ شَأْنَا لكُم بِهِ جََّّاتٍ مِن نَّخِيل وَأَعْنَا بَِّكُمْ فِيهَا فَواكِه كَثَةٌ وَمنِنْهَا تكُلون ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين وإن لكم فِي لنعامل عبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 فإذا جَ آممرُونَ وَفََ الت النُور فَسْلُك فيِيهَا فَسلْلُك فيِيهاَا مِنْ كلُ زَوْجَينِثنينِ وَأَهلَكَ إلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القَو مِنْهُ وَل تُخاطِبن فِي ال الذيِينَ ظََمُ إهُم مُغْرَقُون فإذا استْتَوَتَ تَومَمَّك عَلَفُللك فَقُلِ الْ الحَمْد للِلههِ ال الذيَّينجانَ منن الْقَوْمِ الظالِمِين. وَق ربّ أنأَزلنمُ زَلَم مُبارك وَأَنْ تَ خَيْرُ المُنزِلين إ فيِي ذَلِكَ لآيات وَإِن كُا لَ بتَلين ثمُ أَنْ شَأْنَا مِ بَعْدِهِمْ قَرنَناَا خَرينَ فَأَرسَلنا فيِيهِمْ رَسولَ فأَرسَلنا فيِيهِمْ رَسولًا مِنْهُم أَُعبُدُ الله م للَكُمْ مِن لهِ غَيْرُه أَفَلا تَتق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 فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم أثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قروننا آخرين ما تسبق من أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة الرسول ها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث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 وهو الذي أنشأ لكم السمع ولبصار ولفئده قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وَلَهُ اختلاف الليل والنهير أَفَلَا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل تيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولده وما كان معه من الله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَن سَوَّاكُم ذِكْرِي وَكُنتُمْ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هم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 الزاني لا ينكح إلا زانية نوم شركة والزانية لا ينكحها إلا زان نوم شرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجددوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة نبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة